بسم الله أمس كان دخلوا عندي بعض النساء للمحل وهم يشترون من بعض الجلابيب فإحدى هؤلاء النساء قالت له هل سمعت في يعني في بعض نساء قالوا أنهم دخل فيهم ملائكة الآن بعد ما كان فيهم الجن وهدول الملائكه نسميهم بالكمبيوتر الرباني كوميوتر الملائكة الرباني ما شاء الله. ما شاء الله. أنا استغربت هذا الكلام قلت هذا جديد والله أنا بعرف أنه في جن يدخل في بعض الناس المهم بدأ النقاش بيننا وبينهم وهذا الشيء مستحيل وكذا فبدأت أنكر عليهم فقالوا أخشى أنهم يمسوك بأذى فأنا الحقيقة قلت يعني وكيف ذلك قال أنك أنت تتكلم بكلام هذا الكلام تحكي فيه كلام يعني نحن جالس مع بعض المشايخ إشي أقر وإشي نفى، فقلت لهم لوحدة من التنتين هي اللي كانت ناقش يعني قلت لها هل تعرف أنت هؤلاء قالت نعم بعرفهم تريد نأتينا بهؤلاء النساء حتى نتحدث معهم أو خذي موعد وإذا في عندهم محارم أو عندهم أهل أو عندهم أقارب وكذا ونجس معهم فأنا بدأ يعني بدأ في ذهني لعلها واحدة من هؤلاء أو التنتين كان موجودا فعلاً فأقسمت قلت لها أستحرفك بالله هل أنت منهم فقالت نعم أنا واحدة من هؤلاء النساء أي نعم فقلت لها كيف تعملي قالت أنا عندي استعداد أنا أعرف الآن إيش في زوجتك من مرض أو في والدتك أو في كذا طبعا الله يزيل خير شيخنا الله يحفظه. دي كثير من يعني محاضراته يعني تعلمنا وعرفنا إنه يستطيع الجن أن يعرف شيء سبق أن يعرف شيء سبق يعني ففعلا بدأت تشاور بيديها أغمضت عينيها وتفعل كما يفعل لاعب الكاراتيه بهكذا وهكذا وكذا فقالت في زوجتك كذا وكذا وكذا طبعا كلام يعني لعله أصابت منه شيء والباقي غير صحيح فالمهم قلت له هل عندك استعداد نلتقي نحن لو إياكم. قالت ما في مانع لكن استأذن والدي اللي هو الأصل في هذا الشيء وكذا من كلامه بتقول بعد ما الإنسان يعني يدخل يعني يتعذب في حياته إيش فيه إله عند الله الإنسان ما بيكون صار يتعذب في حياته قلت لها لا يشترط يكون في الدنيا هذا الشيء لعله يموت وهو في عذاب ولاعله كذا قالت لا الله عز وجل أعطين يعني صلاحيات بعد من يكون هذا الإنسان تعذب في حياته وكذا فقولت هذا الكلام من أين لكِ واعطيني الدليل على هذا الكلام فما استطعت ولباسه مش شرعي تام فقلت لها لأنت لباسك الآن هو شرعي تام فقالت لباس شقيقتي هو أفضل من لباسي فلنجبت تتبعي اللباس في هذا؟ طبعا أخيرا شيخنا اتفقنا على أنها تأتي وتعطينا موعد فأنا مباشرة بعد بعدما خرجوا من شيخنا الله يحفظه ونقلت له الصورة بأوضح من الآن يعني تقريبا فأجاب وهو مسجل عندي كلامه يعني عن طريق الهاتف الله يجزيك الخير يا شيخ بمناسبة سمعتم أن هذه التي تدعي أن بعد ما خرج الجن منها دخل فيها ملك والملائكة كما تعلمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنا قلت اسمعوا الآن هذه القصة مشان نربطها بما أنهيت كلامي آنفا من باب سد الذريعه فهدون زعمون وكان الجن يتلبسهم الآن تلبسهم في زعمهم الملائكة والملائكة بنص القرآن الكريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم من كمال الملائكة هذا الكمال المذكور في القرآن يجعل العالم فقيه يستحيل أنه لو كان هناك دخول ملك في جسم الإنسان لو كان مثل هذا مش ممكن يدخل في جسم إمرأة هي مخالفة لنصف القرآن يا أيها النبي وقل لأزواجك وبناتك ونشاء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب بهن هذه المرأة غير متجلب بيك حاطة إشعار بلي يعرفه وهذا لابد ما يكشف شيء من مقدمة الشعر أو ربما لعنق أو أو الآخره والآن اسمعوا ما جاء في السنة عمران الصحابي الجليل عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه كان كانت الملائكة تسلم عليه كانت الملائكه تسلم عليه فاحتجم عفواً اكتوى فاكتوى قال فما أفلحنا ولا أنجحنا وانقطع صوت الملائكة عنه. ماذا فعل ما ارتكب معاصية كل ما في الأمر أنه رسول عليه السلام في بعض هاديث ذكر أن من أنفع الأجوية هو الكي لكنه قال وأنهى أمتي عن الكي جعل من خير متى تداويتم به وأنهى أمتي عن الكي لأنه اكتوى انقصعة الملائفة عن السلام عليه كيف نتصور الآن إنسان ما هي طبعا في صلاح ذلك الصحابي الجليل بل مظهر واضح جدا أنها مخالفة لنص القرآن الكريم تزعم لأن الملك يدخل فيها الله أكبر هذا بلا شك شيطان لا يزال متلبس بها ولا يزال يوحي إليها أشياء يغشه يغشها به ويهمها أنه هو ملك ويقع منها مثل هذا التنبؤ بالأمر الواقع ومع ذلك يقع فيه خطأ كبير لذلك من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه فمن كان من إخواننا أهل السنة وأهل الحديث أعطي جرأة وأعطي صفاء نفس لمعالجة من يصابون بتلبس الجن للانس فليسمع نصيحتنا وليقتصر على قراءه شيء من ايات ربنا او من تعاون نبينا عليه الصلاه والسلام لعل في هذا كفايه